السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن الجزيرة العربية وكيف أنها كانت في حاجة إلى نور يبدد ظلامها وقد أرسل الله تبارك وتعالى لها هذا النور إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله نورا للعالمين بشيرا ونذيرا فأرسل قواعد الإسلام وبدأ دعوته سرية بدأ بالدعوة الفردية يدعو المسلمين بشكل فردي وكلما آمن واحد منهم دعا غيره وهكذا وكان المحضن الأول لهذه الدعوة هو بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ظل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال ثلاث سنوات يدعو سرا إلى أن أمر بالجهر بالدعوة وهنا بدأ الابتلاء وبدأ التعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورأينا أمس كيف وضع عقبة ابن أبي معيط سل الجزور على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل هكذا على كتفه وهو ساجد بجوار الكعبة إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها ورفعت عنه هذا القذر وهذه الأوساخ التي كانت على ظهره صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن بلال بلال الذي كان مولا كان يعمل عند أحد أثرياء قريش وعندما علم بإسلامه وإيمانه بدأ في تعذيبه حتى إن الصبيان كانوا يضعون الحبل في رقبته رضي الله عنه ويجرونه في بطحاء وفي رمضاء مكة وكانوا يضعونه على ظهره ويضعون على بطنه الحجر الكبير ويقولون له قل في اللات والعزة خيرا فيقول لهم أحد أحد حتى من لمعذبوه هم الذين تعبوا من كثرة التعذيب وقالوا له قل في اللات والعزة خيرا فكان يقول لهم لساني لا يجيدها لا أستطيع لا أعرف مع أن بلال كانت لديه رخصة أن يقول كلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان إلا أن بلالا رفض أن يشمت أعداء الإسلام في دين الله تبارك وتعالى رفض أن يرى في أعينهم ابتسامة الظفر والنصر والنيل منه رضي الله عنه أراد بلال أن يثبت للعالم كله أن هذه الجبال من الإيمان التي قذفها الله تعالى في قلبه لا يستطيع أحد أن يبعد منها أو أن يأخذ منها ذرة واحدة لأن الذي قذف هذا الإيمان في قلبه هو الله تبارك وتعالى واليوم نكمل لا لابد بعد كل هذا التعذيب وكل هذه المعاناة من رحلة تروح عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه رحلة إلى الملكوت الأعلى إلى السماوات العلى التي يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجائب ربه هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج هي حديثنا اليوم إن شاء الله رب العالمين في غزة قصة الصراع ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني انا الشعاب الفلسطيني نيران البغي تذويني انا المحروم من وطني انا الجرح الذي نزف، انا الدمع الذي زرفا انا اللحن الذي عزفا مشيد النصر والتمكين للدين أهلا بكم من جديد في غزة قصة الصراع مشاهدين الكرام بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا دكتور جمال حسنا دكتور تحدثنا أمس دكتور جمال كما قلت في المقدمة عن بعثة رسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت سرية في البداية ثم جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ أوذي هو وأصحابه فهل من إضافة في مسألة الإيذاء والتعذيب وإحساس الرسول صلى الله عليه وسلم بالغربة والبعد الحمد لله أشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلِّم وبارِكَ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حديثنا يعني متواصل على طريق ال. الجهد الذي بذله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحرير بيت المقدس و زما تفضلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك تماما ان تحرير بيت المقدس يحتاج الى قاعدة من انسان العقيدة فانطلق يدعو الى الله عز وجل ليقيم الدين وينصر محمد ودين محمد وامة محمد صلى الله عليه وسلم ويحرر الاوطان من من قبضة الاحتلال الاجنبي وخاصة يعني بيت المقدس على اعتبار انها دير الارض المقدسة فانطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون مع مرحلة الدعوة العامة تعرض للاحتلاء والازاء فكان الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمل امانة هذا التكليف رسول السلام رغم شدة الإيذاء لم يتوقف لحظة واحدة عن أداء واجب الدعوة إلى الله إلى الطريق الطبيعي لأداء المهمة التي كلف بها من رب العالمين فكانت له رحلة بعدما ضاق به السبل في مكة يعني وصل أمر بعد خصت مفات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها التي كانت توسيه بنفسها ومالها كانت نعمة زوجة تقف إلى جواره وكانت شود من أزره وذا يورينا دور المرأة المسلمة في مساندة ترزيها في الدعوة إلى الله وفي الجهاد إلى سبيل الله وتربيه أبنائه ليكونوا مجاهدين يزدون عن الأعراض والمقدسات فساندتهم مساندة فعالة فلما توفيت في السنة العاشرة من البعثة نتيجة الحصار الشديد طبعا لكل أجل الكتاب لكن كان عاشت ثلاث سنوات حصار شديد والسيدة التي عاشت في بيت العز وفجأة تحاصر ثلاث سنوات لا يجدون ما يقتلون به أحيانا يقول له حتى كان يسمع بكاء الصبية في وراء شعب أبي طالب من جلة الطعام فبعد سلسلات سلوات خرجت من الحصار كانت يبدو أنها منهجة وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها وتوفي أيضا عم أبو طالب الذي كان يقوم على حماية الظروف دي وجد ازدادت غربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن كان عنده مهمة يعني الأحداث ما بتفتش في عضده فلذلك لما وجد الطريق أصبح مسدودا في مكة بدأ يبحث عن مكان على الناس في مكان اخر ي... ي... يعني يحمون الدعوة و... ويساعدونه في تحقيق الاهداف فوصل الى الطائف ووزي اذا انشده قبله مخابلة سيئة جدا والدرجة اغرأوا به صبيانهم كان يغذفوه بالحجارة حتى ادموا قدامي صلى الله عليه وسلم وكان يقع على وجهه من شدة النزف فكانوا يرفعونه ويواصلون ضربه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني, <سؤال> يعني ترك مكة ل لما فيها من إذاء ومعاملتها <كتير> فذهب نعم. إلى الطائف فوجب الأمر أشد سوءا أشد سوءا سوء. نعم. نعم فلذلك يعني هو وأولي تأظن الكتبة خاصة من عتبة بن ربيعة فاستراح قليلا ويعني شاك إلى ربه سبحانه وتعالى اللهم أنت ربي أنت رب المصطدع فينا أن تربي إلى من تكلني إلى بعيد لتجهامني أم إلى قريب ملكته أمري عوذ ونور وجهك الذي أشخط له عند ظلمات وصالح علي أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى ولا حول على قوة الله الل الله سبحانه وتعالى يعني تخفيفا عنه نزل جبريل عليه السلام مكلفا من رب سبحانه وتعالى يا محمد الله سبحانه وتعالى وضع ملك الجبال يعني طوع أمرك فسله يعني مره بما شئت وجاء ملك الجبال بين جلدين محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن شئت أطبق عليه رخشبين يعني الواحد لما يتصور بالتفكير البشري ويرى هذا الإزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين يفوضه وهو ليس كمثله شيء يعني هو أوزي يعني يكشف لنا معدن هذا النبي حامل الرسالة الخاتمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين يعني ففوضه يعني في في اتخاذ القرار وجعل ملك الجبال تحت واعمرة فلما عرض ملك الجبال على رسول صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأغشبين على أهل المشكيلة في مكة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا لهم قال عسى الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله رب العالمين وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة ورجع إلى مكة كان معه زيد بن حارسة وكان يعني خروجهم إلى, إلى... إلى الطائف معنى هذا اللي بيستغيثوا بالقبائل الأخرى فده يشكل بالنسبة مش يسمح لهم بالدخول إلى مكة مرة رسولة فقال زيد ماذا نفعل يا رسول الله قال له يا زيد إن الله سيجعل لنا مخرجة فعلا وصل وصلنا وسلم إلى مكة وقبل أن يدخل بعث إلى الأخنس بن الشريق عشان يدخل في جواره واحد المشركين ولكن الأخنس بن الشريق رفض يعني أن يجير النبي محمد صلى الله عليه فمز أرسل إلى مطعم ابن عدي فمطعم ابن عدي ما شاء الله قبل أن يجير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوجد مخرج فإن مع العس يسره وأمر أبناءه أن يلبسون الدروع والمطعم ابن عادي كان مشركا كان مشركا وعندما استنجده واستنصر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل في جواره أغاثه أغاثه وأجاره وخرج بسلاحه وأبنائه عشان رسول الله كان يحب الطواف بالبيت العتيق عشان يطوف وهو آمن أنه نزل في جواره هالمشركون بس العرب كان عندهم حمية يعني فيهم صفات برضو طيبة يعني وما ليه مادة الإسلام هم العرب لا يبغضهم إلا من يبغض الله ورسوله يعني كان هو ربنا اختار النبي العربي واللسان العربي وأنزل القرآن العربي وحمله الرسالة الخاتمة لهذه الصفات الموجودة في أمة العرب وأمة العرب دي يعني ما يجبش أن ينتقص منها قد يكون في يعني عرض أو مرض ويعني عمر صحيح عمر قرن من الزمان بعد انهيار الإمامة وهجوم الاستعمار الغربي على بلادنا لكن انا اعتقد املي في الله كبير إن, ان شاء الله حتى هذه النخوة العربية ان شاء الله تعود بس هنا متلبسة باللباس الاسلام بقى يعني لباسه الاسلام وعقيدته يعني دلوقتي. الاصل في العربي في المسلم أن أن حتى في العربي قبل ان يكون مسلما في ان يكون فيه هذه النخوة والشهامة والوجودة أيوة أيوة نعم, نعم هذه ما مفهاش كلام, كلام فالذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطحم ابن العدي في الظروف دي شاءت ارادة الله عز وجل أن ربنا يخفف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ف... قبل أن ندخل إلى الظروف التي خفف فيها الله تبارك وتعالى حتى الظروف القاسية نفسها دكتور جمال موقف الطائف يعني ألا ترى فيه من بشريات يعني موقف عداس مثلا و... و... و... وسماع الجن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أليست هذه من البشريات في, في موقف التضييق الذي كان فيه نعم هذا كلام تقوله ده صحيح لأن عداس كمان لم... يعني هو على فكرة حتى أظن عتبة بن ربيعة أرسل خطف عنب خطف عنب مع عداء القديم أو مولاه نعم آه فما جلس عند مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت فقال من نينوى قال بلد أخي يونس عليه السلام فعرف أنه ما أدركب يونس عليه السلام في البداية عداس يعني لفت نظره كلمة باسم الله, الله التي نحن قالها رسول الله معلم أنه لا يقولها أي أحد أي أحد فقال, فقال هذا يونس أخي يونس ف يعني أكب يقبل هذا رجلت أن صاحب يعني يعني خشي على الغلام أنه يسلم لله رب العالمين لكن الملاحظ هنا فعلا طبعا هذا هذا محمد النبي الأمي يعرف أن هناك واحد اسمه عداس يعني يونس عليه السلام بعثة في ارض نينوى وارض الرافدين ارض الرافدين الان أرض النبوات التي بعث عليها نوح وبعث عليها يونس وولد عليها بعث إبراهيم عليه السلام وأرض الخلافة العثمانية الآن تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي ودمر جزء من الله ينتقم من أعداء هذه الأمة الذين يعني نشروا الخرابة والبلاء في بلادنا وزال ذلك لقوة فيهم ولكن لضعف جند الحق أهل الحق نفسهم فذلك دين النموذج الأول الذي يلفت النظر في في وبعدين الجن لما استمعوا قالوا إن سمعنا قرآنا يهدي إلى, إلى, إلى الرشد فأمن به فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون الجن أنواع بعضه ل والجن ض ضافة بعدا إن حتى إذا خزلك أهل الحق من الإنس فالجن قد أسلموا لله رب العالمين فقطعهم منهم قد أسلموا لله رب العالمين فسمع لا شك فيه دي كلها هذا وإذا لم يأبه بك أهل الأرض فإن هؤلاء من الجن يعني يهتمون ويسارعون ويعني يحث بعضهم بعضا أنهم سمعوا هذا القرآن وتجمعوا له ويستمعون إليه بانصات وباهتمام نعم هذا هو يقول يقوله أنت في كون حي مأنوس نعم كان يقول له الشيخ سيد رحمة الله عليه في الظلال ان اللسان يسميه الكون المسلم وان كل شيء في الكون يعرف ربه وخالقه وينقاذ له كل شيء حتى الحجر والشجر اوزلنا هذا القرآن على جبل على جبل ان لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وان المؤذنون اطول الناس عناقا يوم قيل اسمعه حبة شجر ولا حبة رمل الا وشاهدوا له الكون كله الشمس والقمر النجم والشجر والسجدان كل شيء يعرف ربه وخالقه عاوز يقوله حتى لو كان فيه غربة حقيقية أنت حينما تحيا مع القرآن ومع رب العالمين والكون حولك يعرف ربه ويسبح وينقاد أنت لست يعني, يعني إذا كان هؤلاء البشر الذين لا يعبدون الله خذلوك فإن هناك أجناس كثيرة تعبد الله وتسبح بحمده هم معك ويؤنسونك ويمكن حتى ال ال البشر العاديين دكتور جمال أما يخالفوا شرع الله سبحانه وتعالى يجد أن أن الشجر والحجر وحتى الدابة أنها يعني لا تكون طوع أيديهم أو طوعة أو تكاد السماوات والأرض يتفطرن وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن. مرت. تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن من قول البني آدم الفجرة نعم. يعني فالكون كله. يعني والقصة معروفة بتاعت الجذع النخلة اللي كان بيستنى مسعة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسعة خدمة الجمعة ولما عمل له المنبر يقول سمعنا له صياحا كان, كان كان إن كان إن نعم ما. يعني فنزل النبي يقوله هدئه تهدئة الطفل الذي يبكي شوف حتى قلب شفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الـ الـ الـ على هذا النموذج يارق قلبه علشان جزع النخلة بل يعني والجمل الذي جاء يشكو للرسول صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم نعم يعني رسلم دخل مستان للأنصار فوجد جمل طلع يجري ناق وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم فمنظر إلي قد دموع في عينيها فمسح على دفرا وقال لها يعني آآ آآ قال أين صاحب هذا المستان قال أنا يا رسول الله فتها من أنصار قال إنها تشكو إلي أنك تجيعها وتدئبها أنت بتجوحة وبتسمحها أكتر شغلها من استقى لكن المهم أن الرسول الله مسح على الأزفراء يعني إيه شوف الرحمة أبدا وما أرسلناك إلا رحمة, رحمة للعالمين. للعالمين بعد عودته صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف التي يعني بعدما كان فيها من قسوة و و و صلف من هؤلاء أهل الطائف إلا أن كا أنه كان فيها من البشريات كما قلنا موقف حداس وموقف الجن وحتى كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو عنده أمل أنه يعني حتى وإن لم يكن فيهم هم أمل ففي أصلابهم الأبناء الذين سيولدون وينسلون منهم سوف يوحدون الله تبارك وتعالى بعد هذا كان هناك رحلة شيقة أراد الله تعالى أن يسري فيها عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويريه يعني ملك الله تبارك وتعالى وهي رحلة الإسراء والمعراج نستاذر حاك نقول يعني سرد لهذه الرحلة بشكل مختصر نعم لا شك فيه دي كانت نقلة كبيرة مع الحالة النفسية اللي كان وصل لأيها النبي صلى الله عليه وسلم أو الطريق المزدود اللي وصلت له الدعوة في مكة المكرمة وبعض القبائل المحيطة أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري على النبي صلى الله عليه وسلم ويربط على قلبه ويريه ملكوت السماوات والأرض فأرسل يعني جبريل عليه أخبار طبعا هذه الرحلة وارد مواردة في سورة البقرة في سورة الإسراء وواردة أيضا في سورة النجم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يعني الرسول عليه ربنا سبحانه هذا أمر سيدنا جبريل أن يصطحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على البراق الرحلة طبعا الرسول عليه السلام يعني لاحظ إن كما يقول رب العالمين من سبحان الذي أسر بعدي الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من مكة المكرمة إلى بيت المقدس من جزيرة العرب إلى بلاد الشام يعني إيه يعني هو ل من آياتنا الهدف من الرحلة دي لنريهه من آياتنا وفعلا كان كان آيات باهرات وكانت مدعاة انه وسلم يربط الله على عليه وسلم وفيها بدأ يتعرف على اخبار بيت المقدس والعلاقة بين بيت المقدس ومكة المكرمة بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى بين الجزيرة العربية وبين بلاد الشام يعني كان فيها دروس كثيرة ومساعدة لكن هم بمجرد مؤسر النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى يقول كان في حلقة يربط فيها الانبياء الدواب الخاصة بهم نعم فهو وصل من الذي ذله عليها صلى الله عليه وحلق اللي بيربط يده وربط البراق معنا ذيك المرة الأولى له مرحلة أو رحلة طبعا مم. ولا ندري كنت بالليل أو بال... يعني أعتقد بعد العشاء هو وصل وربط ودخل صلى ركعتين تحية المسجد المسجد الأقصى يعني المسجد الأقصى كان معلم من معالم بلاد الشام كان معلم من معالم بيت المقدس في ذلك الوقت وبعدين بعد ما صلى تحية المسجد نصب له المعراج صلى الله عليه وسلم فافتتح فافتدح جبريع وسلم السماوات فقالوا من؟ قالوا محمد قال مأذون لا فسبحان الله طبعا ملكوت السماوات والأرض فأول من استقبله في السماء يقول له آدم عليه السلام أبوه آدم قال له مرحما بالابن الصالح والأخ الصالح وصدق به وآمن به عليه الصلاة والسلام بعدين انتقل بعد كذا إلى السماء الثانية ما أذكر فالتقى بابني الخالة يحيى وعيسى عليه السلام سلم عليهما وصلى مرحم بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم جاوزها والتقى بيوسف يو... عليه السلام وفي السماء السادسة اللي همنا التقى بموسى عليه السلام وفي السماء السابعة التقى بابراهيم عليه السلام اللي هو جد الأكبر عليه السلام ابراهيم عليه السلام وهو مستند بظهره إلى البيت المعمور ولاحظ اللي بدخله كل يوم سبعون ألف ملك يسبحون الله عز وجل ويصلون في الـ في في, الـ في, الـ في البيت المعمور لا يعودون إلى يوم القيامة شوف سبحان الله كل يوم سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك وصلى الله عليه وسلم في المساء في الم... في المنزول دي الرسول لأ... الله قال قد أطلت السماء وقد انا لها أنطقت ما من موضع شبر فيها إلا ملك سا... ملك ساجد يسبح الله رب العالمين هذا هو الكون ال... المشخصي الكون المسبح. المسبح الكون المؤمن الكون المؤمن نعم م. فلذلك هو شاهد سيدنا برهو سعى بمشاهدة المنظر ده ثم تجاوزه إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقدام الأقلام, الأقلام. حيث يعني إيه عند سدرة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكفرة شوف نبتور جمال المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى لها يعني عندما ضاقت به مكة وضاقت به الطائف شوف سبحان الله كانت الجائزة أين وعند من نحن. وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه أحد عشان كده همية الصبر في وجه الابتلاءات عشان كده نقول لإخواننا على أرض فلسطين الصابطين المرابطين مشاريع الشهداء الذين قدموا ويقدمون ربنا ان شاء الله مش هضيعكم لا. ربنا هينصركم ادي جزاء الصبر هذا هو نبيكم وقائده مسيرتكم محمد صلى الله عليه وسلم يعطيكم النموذج اذا شديد صبر وثبات عشان يعني ايه يتلقى عن الله عز وجل المهمة التي يجب ان يس... التي يجب أن يقوم بها ومن بينها تحرير بيت المقدس ممن غلب عليها الشام ايضا معه فرسول صلى الله عليه وسلم هناك طبعا في ناس سألوا النبي ما البصر وسالو هل رأيت ربك فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه عليه الصلاة والسلام وساهد في هذا الموضع جبريل عليه السلام على صورته الحقيقة ولو ستمائة ألف جناح دي كان الصورة التي فيها جبريل عليه السلام وشاهد جانبا من أهل الجنة وجانبا من أهل النار وشاهد الناس يعني يحصدون وبعد شوية يطلع الحصيل تاني يحصدون الذين ينفقون في سبيل الله وتصدقون ان دايما يكتب لهم عمل صالح يرمو ويربو ويعني كل ما حصد وقدم كل ما ربنا ازاد له في هذا الرزقات وبعد كده وهو نازل عليه الصلاة والسلام يعني قبل ان ينزل فرضت عليه الصلوات الخمس في ناس في كتب تفسير يقولوا انه الـ الـ ولا نعجلها شوي لكن ما حكمة هنا يعني نأخدها بالمرة يعني مال حكمة من فرض الصلا الصلاة الخمس في السماء وما علاقتها ببيت المقدس في الظروف لكن أحياءها الآن نعم هو يعني أول أن رسول عندما فرض الصلاوات الخمس مع ما شاهد هذا لأول مرة الرسول صلى كان يصلي كانوا يصلون في مكة المكرمة مثنى مثنى وكان يصومون أيضا يعني من الطاعات الرسول في بداية في الدعوة في الدعوة الفردية في السنة التلتاشر سنة في مكة كانوا يتعبدون إلى الله فكانوا يصلون مثل مثل مثل بالبيت العتيق ويصومون أيضا آه وكان ف... يصلي صلى الله عليه وسلم على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام نعم، تنزل أيوه طيب, نعم طيب يعني الهدف من فرضية الصلاة في السماء وعلاقتها بتحرير القدس نخدها بعد الفاصل شاهدان الكرام فاصل ونعود أنا الشعب في <تصفيق> الإسلام Amen. Mm -hmm. الله عنه قال يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون سنة واينما ادركتك الصلاة فصلي فهو مسجد رواه البخاري ومسلم أهلاً بكم من جديد قبل أه... ما نستأنف معنا اتصال من قطر عماد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله. الله حياك الله أخي أشرف حياك الله ربنا يكرمك. الله يحييك ويبارك فيك حياك الله دكتور جمال الحمد بك أخي عماد أهل وسهلا الله يحتضك ويبارك في عمرك إن وفيك يا حبيبي ربنا نتقبل منك آمين والله يا دكتور يعني أنا بالنسبة للوضع الحالي بالنسبة لإخواننا في غزة يعني تقريبا يعني كل الدول يعني ما فيش تحرك فعلا لمساعدتهم المساعدة الحقيقية لكن انا ارى ان اخوانا في العالم العربي كله يستطيع ان يساعدهم من خلال يعني امور ممكن تكون لها فاعلية اكتر على سبيل المثال يعني آل الاوان ان الدول الإسلامية والعربية يعني يخلوا منها تماما البنوك الربوية بمقطعة البنوك الربوية المسلم اللي يعني الآن قلبه متفطر على إخوانه في غزة ويريد أنه هو يعني يناصرهم ويساعدهم ويصعب عليه يعني حال إخواننا الأطفال المشردين والنساء والرجال والشيوخ أنه يقاطع البنوك الربوية يسحب أمواله من الربا الناس اللي بيعملوا في هذه البنوك الربوية يعني يقطعوها تماما ولا يعملوا فيها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فيعني يعني أرى إن في أمور فعليات فعاليات ممكن الناس تأخذها وبالتالي يعني يكون في ضغط اكثر وأنا اعتقد ان ذا ممكن يؤدي رد فعل يعني قوي على اللي إخواننا يعني. يزاكم الله خيرنا صبح ماد من قطر شكر الله لك هذه المداخلة. صلّى الدكتور ما زلنا مع فرض الصلاة في السماء والهدف من ذلك وعلاقته بالمسيح. الله ربنا سبحانه تعلق أقم يا رب السماء أقم الصلاة. يدوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر انه قرآن الفجر وقلت ربنا فرض الصلاة دي فرض عبادة من العبادات ركن من أركان الإسلام نعم. فهي فرضت في في السنة يقلل العاشرة من الهجرة من البعثة اللي هي لفرض ليلة الإسراء والمعراج على رأيه من الرأي بالنسبة للعاشرة من عاشرة للبعثة فالنبي الصلاة السلام طبعا هي لها معنى ومدلول. اعتبر السلم سيدنا كما قلنا بالامس ان سيدنا موسى عليه السلام طلب منها ان يراجع ربه لانه كان فرضت خمسون صلاة وطلب من ربنا التخفيف وفرضت من خمس صلوات وتكون باجر خمسين ايه صلاة لها اجر بخمسين اجر طبعا الحتة دي الحقيقة انا يعني لو فكر فيها بقول لعلى الله سبحانه وتعالى عشان يذكر الأمة ان كل صلاة بتصلوها تذكروا انها فرضت في المسجد الاقصى تذكروا ان هذه يعني الصلوات يعني يجب ان المسجد الاقصى في كل فرد خمس صلح. مرات في اليوم فيه نزلت نعم. والصلاة دي نعمة ما بعدها نعمة لا. واول ما يسأل انسان عنه في قبره الصلاة فيعدت يب كل ما بعده يسير ميسور لا. فدي ركن من اركان الصلاة, الصلاة وعمود الدين بي بين الكافر والمؤمن والصلاة فلذلك يعني هو كل بس معنات الصلاة من تونس عبد الملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. على تفضل. لي طلب من الدكتور جمال بعد هذه بعدما هذه الأبيات. تفضل. تقول وأسفا على أمتي أصابها الخبان أحلام العصافير وأجسام البغال تقتل شراتها ويسوسها الأنذال وتقصح ماتها. ويحوطها الخزال أسود علينا إذا أمنوا وفي الخطوب رئال ويوم الكريهات غابوا وأحذرتهم الأنفال ولستم ناطرين إخال لم نسألكم القتل عنا والقتال حسبنا من نصركم دعوة ومقال وبعض الأنات عند, عند الظلم ودال لنا منكم أهلنا فالصخب والأعوال فطاعنوا عنا طعن مغير بعد إجفال إذا العشيرة لم تنصرنا إلا تكرها فأين الرجال؟ إن وأهلنا كاليدين متى تصد يمين تغسها شمال وقديما ابني عصراء قتل أبا الجحال فنعمة الحرب يخوضها الأطفال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم والأموال هكذا البيع وخير البيع لا يستقال وأسأل سيد الدكتور جمال المؤرخة لبيت المقدس في كتاب يجمع فيه تاريخ بيت المقدس منذ تأثيفه إلى اليوم وبارك الله فيكم وسدد خطاكم يزاكم الله خيراً ربنا بارك فيك موضوع تاريخ بيت المقدس مش حركتك كتاب الطريق ولا بيت المقدس هناك يعني الحمد لله منذ التمانينات ما كتاب زي ما تفضلت من تاريخ بيت المقدس القضية الفلسطينية منذ اقدم العصور في ثلاث مجلدات حوالي سبعمائة صفحة و يعني متداول في السوق منذ سنوات طويلة الطريق بيت المقدس القضية الفلسطينية لا. واعتقد انه موجود على شبكات الانترنت وموجود انذن محمل على تليفونات الموبايل الملفات الخاصة بهذا الكتاب وكتابنا ايضا ليس اليهود حقهم في فلسطين ما. وايضا بيت المقدس اسلامية هذه يا كولدي وايضا باضافة المؤرخون يزورون التاريخ لدعم العدوان اليهودي على بيت المقدس ورسالة اخرى مكتوبة اللي هي بيت المقدس ميراس الامة المسلمة منذ عهد ادم عليه السلام وغير بعض المؤلفات الاخرى تتعلق لنا اذا فالمؤلفات كثيرة في التاريخ لبيت المقدس ولكن يعني اخونا عبد الملك يعني هذا المشاهد الدائم لبرنامجنا آآ آآ تبحث عنها في المكتبات وتجدوها ان شاء الله تجد فيها الغنى ان شاء الله ايوه ثم وبعد فرضية الصلاة وبعد فرضية الصلاة نزل النبي محمد رجع النبي نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى وجمع له الانبياء والمرسلون منذ عهد ادم عليه السلام لغاية عهد عيسى الانبياء والمرسلون 300 بضعه عشر رسولا وبعدين الانبياء يقل مائة الف جم غديه فصلى بهم اماما صلى الله فدل ذلك كما يقول الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه في تفسير القرآن العظيم في تفسير صورة إسراء فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم مع الوضع في الاعتبار هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم أناسا كانوا أئمة لبيت المقدس ولبلاد الشام وولدوا فيها وبعثوا فيها فهو إمام لأئمة بيت المقدس يعني هذا اولا يؤكد ان مثلا ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى انهم مسلمون نعم لان اللي بيصلي في المسجد الاقصى ده وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني اذا لان كلهم كانوا سيدنا عيسى بالأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وبرا بوالدها يعني إذن جميعهم دي إذن الإمامة كانت دواما على أرض بيت المقدس على أرض المسجد الأقصى على الأرض المقدسة على الأرض التي بارك الله في العالمين دواما للأئمة المسلمين نعم. بداية بآدم عليه السلام يعني كن أنه يلتقي بآدم الذي وضع وعلى فكرة آدم عليه السلام يعني حين نزل من الجنة في منطقة يعني في الهند على جبل أعلى قمة جبل اللي كما يثبت ذلك أهل الكتاب كل الناس يجمعون على أنه نزل في منطقة الهند وكانت كده له رحلة الى مكة المكرمة ليبني البيت العتيق وبعد اربعين سنة بنى المسجد الاقصى على ارض الشام ودليل على وحدة الأمة الإسلامية ودليل برضو على ان العالم العربي هو قلب الأمة الإسلامية فده دليل على يلتقي ابراهيم الذي كانت له الامامة على ارض حرم الله الامن هو لا. الذي اقام القواعد من البيت وهو الذي أذن في الناس وقام بنفسه بأداء هذه المناسك هذه وأيضاً التقى بسيدنا إبراهيم هو كان له الإمام على أرض بيت المقدس ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال أمدرياتي قال لا أنا كانت له الإمام إذن على أرض بيت المقدس وعلى أرض المسجد على أرض المسجد الحرام وأيضاً إسماعيل عليه إسحاق يعقوب عشان كده ربنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبئين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون إذاً فين كان اليهود هنا؟ كان أين كان اليهود؟ أين شوف الأنبياء في معتقداتهم والأمة ما كان يدرس التاريخ المزور ولازال حتى الآن في الجامعات والمدارس يدرس على امتداد رقعة العالم على ان ابراهيم كان يهوديا ويعقوب كان يهوديا وموسى كان يهوديا طالوا شوف علشان ما طبعا ما اصل الباطل علشان يبقى بيتصور انه يعني تزوير التاريخ وتزوير الكتب السماوية ده يعطي حق بتاع يعني حق وتواجد وهذا من باب والحقيقة والحقيقه انا بعتقد ان التزوير ده يا استاذ اشرف آت أكلة والدليل على ذلك ما عن غزة ما سمعنا مسؤولاً يتكلم عن المسجد الاقصى ما سمعنا مثلا سامين رسائل من زي الخارج يتكلم عن المسجد الاقصى ولا بيت المقدس ولا سمعنا أن يتكلم عن 11000 باسير واسيره مع انها في قلب المسلمين واهميه مش بس دول كاسر عاديين دول اسرى المسجد الاقصى والبيت المقدس اسرى البي... الارض التي بارك الله فيها العالمين اسرى ارض النبوات ما حدش بيتكلم اختزلوا القضية في جزئية اللي قاعد فيها المرابطون الان يعني عز وجل نجحت ثقافة التسميم او ما يخمى بثقافة الاستسلام انها خلت الامة تنسى القضية الكبرى بتاعتهم عنها خضية العالم الاسلامي وعشان كده احنا السبب بنقول الان تاريخ بيت المقدس عشان نذكر الامة فرض الله عليها هذه مقدساتكم بيت النقدس من ت... من ملحقات العقائد الإسلامية ملحقات العقائد يعني مسألة الدين كركن من من الأركان يعني مش مسألة الدكتور جمال إن إحنا ملنا وأهل فلسطين نفسهم هم اللي باعوا فلسطين من زمان وهم هربوا دلوقتي ورحوا مش عارف البلاد التانية يروحوا هم يدفعوا عن بلدنا هؤلاء الجهلة الجهلة بالتاريخ والجهلة بالدين وطبعا وليس ع... ربنا قال دل... هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وللأسف ده نموذج موجود و... و... ده مشكلة ده متسلط على الإعلام متسلط على الإعلام الآن م. الإعلام الفاجر الذي لا هوية... هوية له ولا عنده قيم ولا خطوط حمراء الذي باع نفسه لص... ل... للصهيونية الآن بيدخل في عملية اللخبطة والتزوير على نطاق واسع وصرف الأمة عن مقدساتها صور القضية على انها خلاف بين فتح وبين حماس و... وان المسألة هم السبب المشكلة ونسي هؤلاء المغفلون الجهلة ان المشكلة مش قضية بين حماس وفتح القضية ان قضية البيت المقدس هؤلاء يدافعون ي... زالوا ي... يربون اولادهم و... وينشغلونا ويضحون ويبذلون عشان القضية الكبرى بيت المقدس مش عشان حته ارض انتوا مشغولين بالارض لكن هما مشغولين بالقضية الكبرى اسرائيل الكبرى والنيل فلت... الفرات يعني لهم طموحات ولهم معتقدات ويضحون من ابنائهم ويضحون من اجلها م. هما لسه هما اللي بيذكرونا بالقدس والاقصى لما تشوف احنا لما بنتابع الفعاليات عبر اجهزه الاعلام سمعت من المسلمين في المغرب واللي في بريطانيا واللي في فرنسا في باريس يقولوا القدس خط أحمر تصور اليهود أننا نسينا القدس أمة الإسلام المليار ونصف لم تنسى القدس الآن هذا الذي حدث فجر طاقة الأمة نبه الأمة أن في أرض مغتصبة يجب أن يرحل اليهود لازم يدركه أن أصلهم لا بقاء لهم مش بس في حتة يقعدين هم يقولوا أن بيت المقدس ده عاصمة أبدية أبدية إيه؟ عما قريب سترحلون إن شاء الله نعم. وهي من إيجابيات الأزمة يا دكتور جمال فكرة يعني أن يستيقظ المسلمون ويعلمون أن لهم أرضا مغتصبة أن يستيقظ المسلمون في كل بقعة من البقاع ويخرجون في مظاهرات وي وي وي ولكن يعني على أن لا يكون الهتاف والنداءات هي أخر شيء ولكن أن تكون هي أول شيء هذه لا لا حقيقة لكن هو لشكل في الأمة استيقظت نعم. الأمة استيقظت على المؤامرة الكبرى دي يا أستاذ أشرف الابتلاءات دي سنة ربانية جارية ليميز الله الخبيثة من الطيب ليهلك من هلك عن بينا ويحيما على علشان يظهر القاعد من المجاهد من الجبان من الشجاع من الذي خان وباع من الذين احرصوه على ان يفتدون اوطانهم بالدمائهم يعني اذا اعزبول ده لا تحسبوه شرا لكم لك فاعزبول القضية بتاعة القدس وعج... وده انعي فين مناهج التعليم فين بيت المقدس في مناهج التعليم ما. فين القضية الفلسطينية في مناج التعليم الغرب ما عندوش ودي مشكلة برضو لازم نتبه إليها الغرب لا يعرف شيئا عن القضية الفلسطينية الكلام اللي بيقول لحضرتك ده فيه الآن ما يعرفوش عنه ده زوروا لهم العهد القديم والعهد الجديد وقالوا لهم هو ده العهد القديم بيقول ليهود هم أصحاب فلسطين فالغرب رضع هذا الفكر المزور وبدأ يدعم العدوان وللأسف اقتنع به كثير من, من, من أهل الشرق ومن أهل الإسلام لا. لا. ومن أهل الإعلام هل هي المصيبة ألا نرد عليهم ونقول لهم لمن يقولون هي أرض فلسطين أو المقدسات التي بتاعت فلسطين وهم يدفع عنها ما نردش عليهم ونقول أن الله تعالى كونه يثبت هذا التاريخ تاريخ الإسراء والمعراج وصلات الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى وهذه القصة يثبتها في القرآن تتلى إلى يوم القيامة ألا تعد هذه وثيقة ومعاهدة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض وعليهم أن يحرروها جيلا بعد جيل هذا هو المعنى الذي يجب أن يصل للسيد المشاهد وللسيد المستمع أن هذه أمانة في رقابكم واقعة تحت الاحتلال اليهودي زي ما كانت واقعة تحت الاحتلال الروم البيزنطي؟ زي ما كانت واقع تحت الاحتلال الصليبي حتى حررها صلاح الدين تحت الاحتلال بيزنطي حتى حررها ابو عبيدة وعمر بن العاص والصحابة في عهد عمر بن الخطاب لا. عاوز يقول لهم ان دي امانة في رقابكم حرروها والتحرير يحتاج الى اعداد ولا سبيل الى ذلك الا على اكتاف انسان العقيدة وبحياء فريرة الجهاد لا. والنموذج اللي بيجري الان على ارض غزة وعلى ارض الضفة هو نموذج عملي وكما سنرى أن رسول الله وسلم فقه المعنى وعن ربه عز وجل وفقه المعنى من وراء هذه الرحلة العظيمة في ملكوت السماوات والأرض والتقائه بالأنبياء المسلمين في بيت المقدس ذا اللقاء في المسجد الأقصى كل الأنبياء يجتمعون معنى هذا أن الإمامة قد صارت للأمة الإسلامية والندية أمانة في رجبتها. وإن تحرير بيت المقدس وهي قضية قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى التي يجب أن يتوحد حولها المسلمون هي البداية لتحرير الإنسان لو يفقه قومنا إن لو كسرت شوكة اليهودي على أرض فلسطين لن كسرت شوكة الاستعمار الغربي وتحرروا من العبودية لهذا الغرب لا. ولكنهم أسأل الله يلهمهم رجدهم يهديهم نسأل الله أن يهديهم جميعا أستبحك معنا فاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل اشتركوا في القناة كان الإنسان يتجاهل هذه الصور نعم. أو كان يراها ولا يبالي فمعنى ذلك أن انتماء هذا الإنسان لأمته شعوره بالرابط نعم. الذي يربطه مع إخوانه الذين عقد الله وخوته معهم بمحكم كتابه نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. المسلم أخو المسلم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان نعم. يشد بعضه بعضا وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه العظم تداعى, تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر تذوب حشاشات العواصل حسرة اذا دميت في كف بغداد اصبعوا ولو برد انت لخطب اصابها لصالت بوادي النيل للنيل ادمعوا <تصفيق> أهلا بكم من جديد صدر دكتور جمال يعني بعد أن انتهينا من سرد قصة الإسراء والمعراج بشكل مجمل ما المعالم الأساسية التي ترسيها هذه الرحلة وهذا الموقف الذي يعني سطره الله تعالى في القرآن إلى يوم القيامة ما المعالم التي ترسيها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني المعالم والدروس المستفادة أنت ذكرت منها جانبا يعني لا شك في هذه منها أن بيت المقدس المسجد الأقصى الأرض التي بارك الله فيها العالمين مهبط الوحي عـ عـ برسالة الإسلام على الأنبياء ما مهاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام محل ميلاد إسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاد الاثنى عشر وداود وسليمان وـ ومريم وـ وموسى وعيسى هذه الأرض الأرض الرباط اول القبلتين وثالث أسأة. الحرمين المسجد كل... النبوي صلى الله عليه وسلم والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. وده دليل وسلم. على الارتباط الوثيق بين المساجد الثلاثة ولذلك يعني لما يبقى التلاتة دول كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فالمفروض طالما المسجد الحر... المسجد الاقصى يا ان من وطأة الاحتلال يبا المفيد يتألم المسجدان الآخران اللي هم مسجد النبي محمد هو المسجد الحرام طالما بتتألم ارض الاسراء والمعراج ارض القدس يبا يتتألم ارض الجزيرة العربية طالما يتألم اهل بيت المقدس يبا يتألم اهل مكة وälهل العلم العربي والاسلامي ففي دليل على وحدة اولا وحدة الامة الإسلامية والعربية بعدين وحدة المقدسات ووو و... كما أن بيت المقدس يعتبر ال البوابة للمسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من والمدينة والتاريخ يؤكد يعني, يعني أيه عد البوابة, يعني البوابة يعني يعد. إذا, إذا إذا دخلوا من هذه البوابة يستطيعون فتح أبوابه أصبح, أصبح المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة في خطر والجزيرة العربية في خطر والبلاد التي تطل على البحر الأحمر في خطر والتاليخ يثبت ذلك على سبيل المثال كيف؟ صلاح الدين الايوبي رحمة الله عليه آه. طبعا الـ الـ مع بداية الحروب الصليبية قيد الله للأمة رجالا يعني ما كانش فيه المواة اللي موجود الآن رجالا منهم عماد الدين زينكي ونور الدين محمود ولد واحد اسمه سيف الدين غازي ولد واحد اسمه قدم الدين أميران كان أولاده كلهم مربيهم على الجهاد وكان حريص على انه دايما نبو معاه حتى في ميدان القتال نعم وفي ميدان القتال لم يعني اولا نجح سمع مادد الزنكي بانه يحرر حتة سمع الروه كان قاعدة صليبية والمهم انطلقت معركة التحليل المهم اللي هي الصليبيون لما احتلوا سلام عليكم معنا من مكة معنا عوض الغمزي من مكة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا سلام. وسهلا اشتاكم الله بالخير جميعا اترامكم الله اهلا بكم اشأر الله سبحانه وتعالى أيُنصُر إخوانا المُجاهدين في كل مكان. اللهم آمين. وأن يحفظ شيخنا الدكتور الفاضل. بارف عمرك. كرامك. وأن يعيننا وإياكم على أداء الواجب والدور المنوط لنا جميعا. بارف عمرك. مشاركة بسيطة أتمنى أن الشيخ يستمع لها وهي والله نسَت مصروف مما يمر طائع إخواننا في هذه الأيام. تفضل فن. أقول بدت يعلو محياه الشحوب. وبين جفونها دمع سكيب بدت شبحا تولته المآسي، وفي نظراتها ألم رهيب تجر الخطوة لا تدري إلى ما يؤدي ذلك الدرب المريب وفي قسماتها آتار مجد وعز قد دنا منه الغروب تنهنه بين أضلعها أنينا وللبلوى بوجنتها ندوب أحاط بقلبها خوف عصوف وضاق بحزنها الكون الرحيب وقفت بدربها وفمي مليء بأسئلة لها ألم عصيب فجيتك لا ترديني فإني حبيبك هل يروعك الحبيب قذي أصغي لأسئلتي قليلا فأخشى أن يفرقنا المغيب فإن جاوزت حدّي أو مللت فإنّي عن مساءلتي أثوب فديتك كيف جئتي وأين كنت وماذا كنت ذا حال غريب فقالت جئت ألتحف المآسي وذادي أدمعي وفم نحيب أتيت مضاعة من كل معنى وللحسرات في قلبي وثوب وقدما كنت سيدة المعالي ولي في كل مكرمة نصيب إذا ما سرت تسبقني رياح يكاد الصخر من فرق يذوب أسير فكل أرض لي طريق وموكب عزتي شيء مهيب فدار الشر أجعلها رمادا وأرض الخير من بعدي تطيب وكنت الشمس مشرقة بنور وذو الحاجات عندي لا يخيب وكنت الغيث يسقي كل ارض وكنت الغيث يسقي كل أرض فوجه الكون من كرمي قشيب استعاب الارض من تعدي فتذهب الاثار وينتبض الكثيب استعوذ شكر الله لك هذه المداخله ونتمنى أن احنا نسمع شعرك ومداخلاتك دائما ولكن يعني نأسف ضيق الوقت تقدمها في آخر شيء جه طب سريعا استاذن حضرتك اتفضل فقلت كفى رويدك فاسمعيني فنبعك ليس يدركه النضوب فللأيام إقبال عزيز وللأيام إدبار عجيب أقول لأمتي والكون يغلي وعند الله ما تخفي الغيوب بدأنا في النهوض فلا تخافي فنصر إله نادان قريب سترجع بدر والرايات حمر فعدوتها تنادي والقليب وترجع خيبر ويهد حصن وينكشف المنافق والقذوب وأرسل لليهود مع النصارى رسالة أمة فمهل اللهيب خذوا المودكم وابنوا عليه فلن يجدي ولن يغني الصليب أعد سمكم وابنوا حصونا سيأتي بعد خطاب الخطوب الله الله شكر الله, الله لك الله الله. شكر الله لك يعني لا شك فيه الأخ الكريم يعني بعد ما هذه الكلمات تلهب المشاعر وتوقظ الهمم no. والكلمة مهمة no. المهمة في ميدان الجهاد هي البداية الكلمة إيقاظ وعي الأمة شحذ الهمم وتذكيرها بأمجادها لكن لابد أن يرتبط أيضا يعني شمعنا أشعار عبد الملك والأخ الكريم في مكة مكرمة دي no. إيقاظ وعي الأمة وتذكيرها ببي ببي ببي ببي بأمجادها لكن no. هذا يرتبط بالعمل زي ما قال بيتكلم عن أخي عن عملية البنوك قضية دي واحدة لكن القضية محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله. وصحبه صلى الله عليه وسلم حينما اتلهمت الخطوب وتداعت المشركون واليهود والروم والفرس عليه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قال يا خير الله اركب نعم انفروا خفافها الوثقالة هل ادلكم على تجارة تنتجكم هذا هو واجب الامة الان هو ده الطريق الالتحام بالمقاومة على ارض فلسطين آه. ومواجهة التحالف الصاهيو امريكية المتغطرس النهاردة امريكا بنقول انها في خلال اخر الشهر هتبعد زخيرة طلبها اليهود الامريكان يمدون العدو بالزخيرة والاسلحة الديوش اللي موجودة عندنا دي مهمتها ايه انا بذكركم وغدا نلتقي بين يدي الله عز كل كل قل قل الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تودون الى عالم الغيب والشهد فانوا بيبكنتم التعمل فاذا القضية الحل الوحيد الان هو ان الامة تدرك ان مقدساتها كيانها في خطر وانها محتاجة لازم تدعم اخوانها كتفك في كتفي ويدك في ايدي ودمك مع دمي مش قدرة مفروضة ان احنا فعليات دي كلها بتوقظ وعي الامة نعم. لكن هذه ترتبط بعمل الله اذا فهذه الفعاليات مهمة ولكنها كما قلنا ليست اخر الاشياء ولكنها لا. اول الاشياء لا. لا. التي توقظ الانان وتوقظ الانان نعم ونخدر المشيعة ثم يأتي ما, ما بعدها نعم. نستعدينك نعم. نختم بالدعاء لاهل غزة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 اللهم أزن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا في تحرير أزل المسجد الأقصى الأسير وأزل شريعتك كانت تحكم لكتابك كان يسود، مم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رجلا يعز بها أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر في بالمعروف ونفي المنكر اللهم إننا نستغيث بك لإخواننا على الأرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام، نستغيث بك لإخواننا على الأرض غزة والضفه وغيرها من ديار الإسلام، ونستغيث بك للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية في سائر الأوطان، نستغيس بك ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل شهداءهم واستر اعراضهم واستر اعراضهم وفك اسراهم فك اسراهم كف ايدي اليهود عنهم كف ايدي المجرمين عنهم كف ايدي الخونة عنهم الله بمربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم اللهم اجرهم في مصائبهم خيرا من خير منها رب العالمين ربنا انهم حفات الفحم لهم ضياع فاطعمهم عشا فسخهم مرضى وجرحى فداوهم وجرح فدوهم محصورون فك الحصار عنهم اللهم فك الحصر عنهم اللهم وفق المسلمين لفكر الحصر عنهم لا تجعل لليهود عليهم سبيلا ولا تجعل للكفرة عليهم سبيلا ولا تجعل للمجرمين عليهم سبيلا اللهم عنهم ولا تعن عليهم وانصرهم لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم انصرهم على من بغى عليهم انصرهم على من بغى عليهم اجعلهم لك شاكرين لك ذاكرين اليك توابين اوابين اللهم اتقبل توبتهم واغفر حوبتهم أنتهم واسأل سخيما تقول بهم نسألك لهم نسألك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار نسلك لهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم أستر عوراتهم أستر عوراتهم آمن روعاتهم آمن روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم أن بعظمتك أن يغتال من تحتهم اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة اللهم قنعهم بأرزاقهم اللهم بخضائك. اللهم ردهم لقضائك اللهم ردهم بقضائك اللهم ردهم بقضائك اللهم اربط على قلوبهم اربط على قلوب اليتامى والارامل والأطفال يا رب العالمين اللهم آمين. كل الأطفال الذين قدموا اباءه وامهاتهم ولا تحرمهم من رعايتك كما لم تحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعايتك بعد وفاة امه وابيه اللهم كل اليتامى والارامل والاطفال يا رب العالمين آمين. كل الجرحى والزمن يا رب العالمين يا غياث المستغيثين اغثهم يا رب يا غياث المستغسين اغسهم ان العدو تجرأ عليهم يا رب العالمين في غيبة وعي هذه الأمة المليار ونصف مسلم يا رب العالمين ايقظهم بالجهاد اذا في احياء فرية الجهاد اذا في احياء فرية الجهاد اجمع الامة على قلب رجل واحد اصلح ذات بينها أصلح فساد قلوبها أجمع شملها وحد صفها، احقن دماءها لا تجعل بأسها بينها لا تجعل بأس أمة الإسلام بينها لا تجعل بأس الأمة العربية بينها ولا تجعل مصيبتها في دينها لا تجعل مصيبتها في دينها لا تجعل مصيبتها في دينها ولا تجعل الدنيا أكبر همها لا تجعل الدنيا أكبر همها لا تجعل الدنيا اكبر همها ولا تجعل الدنيا مبلغ علمها واجعل الحياة زيادة لهم من كل خير واجعل الموهد راحة لهم من كل شر اللهم انصر دعوتنا وبارك خوتنا وافق قادتنا اصلح ذات بيننا اصلح فساد قلوبنا اجمع شملنا وحج صفنا احق اندماءنا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا لا تجعل بأسنا بيننا لا تجعل بأس الشعب الفلسطيني بينهم اجعل بأسهم على عدوهم تحر صفوفهم من الخوان والعملاء الذين باعوا وخانوا واستسلموا للعدو وكانوا صوت عذاب على إخوانهم طهر صفوف المجاهدين منهم طهر صفوف المجاهدين منهم اللهم دمر خلايا عقولهم عداء الإسلام اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم وفاتح لهم إدار الإسلام عليك باليهود ومجرم الأمريكان ومجرم الإنجليز ومجرم الألمان الذين يعاونون غرس الكيان اليهودية على أرضنا ونشر الفساد في بلادنا ونشر عشرين سنة يا ربنا عشرين حرب. من سنة 1918 على أرضنا ضيعوا البلاد والعباد أفقروا الأمة دمرهم تدميرا يا رب دمرهم تدميرا إنهم لا يعجزونك منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم دمرهم تدميرا دمرهم كما دمرت عادم وثمون اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ألح منهم, منهم البلاد والعباد اللهم اقتنهوا أمة محمد بما شئت يا رب العالمين إنهم لا يعجزونك يا رب لا تسلت علينا بذنوب لمن لا يخاف كثير ولا أرحمنا لا تصلت علينا بذنوب لمن لا يخاف كثير ولا أرحمنا نعرف أننا ذنوبنا كثيرة ولكن عافيتك أوسع لنا ورحمتك أوسع مننا يتواخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا ارحمنا يا غياث المستغسين أغس المستغسين في الأرض ليس له باب إلا بابك ليس له باب إلا بابك رحمتك يستغسون فلا تخسهم فلا يتكلهم إلى أنفسهم ترفض عين اللهم هذا الدعاء ومنك الأجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملأ على يوم الدين وارضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين في تابعهم بإحسان يوم الدين قولوا جميعا سبحانك الله ومحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفره وأتوه إليك إذا كنت أخيرا دكتور جمال شاهدين الكرام وما زال الصراع مستمرا وما زالت قصته مستمرة غدا اذا موعدنا ان شاء الله رب العالمين لنكمل قصة الصراع